وصدته الاواني ان يتوب انا العبد الذي ادحى حزينا على زلاتي قلقا كائبا انا العبد الذي كسبت ذنوب Oh, oh. dinnahiba I know What that to